وحلقة من برنامج مع الأدباء أيها السادة مساء الخير يسعدنا في هذا البرنامج مع الأدباء أن نلتقي بأديبنا يوسف السباعي والأستاذ يوسف السباعي من أغزر كتابنا إنتاجاً وأوسعه من تشارع. وقد ضرب في ميادين الرواية والقصة القصيرة والمسرحية بسهم كبير هذا إلى جانب ريادته وإشرافه على الكثير من هيئاتنا ومؤتمراتنا الثقافية والأستاذ يوسف السباعي حركة دائبة في النشاط الثقافي في جمهورية مصر العربية وفي العالم العربي وعلى المستوى الآسيوي الأفريقي وهو رحالة كثير الأسفار يحمل رسالة الثقافة والصداقة ولهذه الظاهرة الإنسانية جذور وراثية ترجع إلى المرحوم محمد السباعي الذي كان رائدا من رواد حياتنا الثقافية في مستهل هذا القرن بما قدم للمكتبة العربية من مؤلفات ومن ترجمات لبعض روائع الأدب الإنجليزي وقد بدأ الأستاذ يوسف السباعي في نشر إنتاجه الأدبي وهو طالب بالمرحلة الثانوية في مجلتي المجلة الجديدة ومجلتي ولد أديبنا الأستاذ يوسف السباعي في العاشر من يونيو عام 1912 بالقاهرة، وأتم دراسته الابتدائية والثانوية بمدارسها، والتحق بالكلية الحربية وتخرج فيها عام 1937 ضابطا بسلاح الفرسان، وفي عام 1942 نقل إلى سلاح الدبابات، وحصل على شهادة الدبابات من مدرسة الشرق الأوسط، وفي سنة 1943. عين مدرسا للتاريخ العسكري بالكلية الحربية وفي عام 1944 حصل على شهادة أركان حرب وفي عام 1946 عين كبيرا للمعلمين في المدرسة الثانوية العسكرية وفي سنة 1952 عين مديرا للمتحف الحربي وفي عام 1954 عين قائدا لوحدات التدريب ونائبا لمدير الفرسان ولكن نشاطه الرسمي المتصل بالميدان العسكري لم يحل بينه وبين الوجود الثقافي كبحثه في التاريخ العسكري وإشرافه على مكتبة الجيش وعلى, وعلى الدراسة في المدرسة الثانوية العسكرية ثم عمله مديرا للمتحف العسكري ولقد بدأ احترافه للأدب عقب حصوله على شهادة أركان الحرب وانتهائه من الدراسة العسكرية العليا فبدأ يعمل في مجلة مسامرات الجيب. حيث كتب أوائل قصصه القصيرة كما كتب في جريدة الكتلة قصصه الاجتماعية الساخرة ونشر فيها أرض النفاق مسلسلة عام 1948 ثم بعد ذلك نشر رواياته نائب عزرائيل وإني راحلة وبين الأطلال في أوائل الخمسينات وحصل على دبلوم معهد الصحافة عام 1952 من جامعة القاهرة وخلال فترة خمس سنوات صدرت له 16 قصة قصيرة وخمس روايات ومسرحيتان ومنذ عام 1952 ساهم الأستاذ يوسف السباعي في إنشاء نادي القصة وجمعية الأدباء ونادي القلم الدولي واتحاد جمعيات الأدباء وانتخب سكرتيرا عاما لكل من هذه ليئات اعترافا بفضله في العمل على تأسيسها وثقة في رعاية أهدافها وعندما أنشأت الدولة في وعندما أنشأت الدولة في سنة 1956 المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية عين عضوا به وسيكريرا عاما له بدرجة وزير، وظل به حتى صدر القرار برئاسته لمجلس إدارة دار الهلال عام 1971. ومنذ عام 1957 عين سيكريرا عاما لمنظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية، وقد حصل الأستاذ يوسف السباعي على جائزة وزارة الثقافة. عن أحسن قصة لفيلم رد قلبي وعلى أحسن سيناريو لهذا الفيلم ولفيلم جميلة وأحسن سيناريو لفيلم الليلة الأخيرة كما منح سنة 1962 وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى من جمهورية مصر العربية وفي سنة 1963 منح وسام الاستحقاق من طبقة فارس أعظم من جمهورية إيطاليا وفي عام 1970 منح وسام لينين سيداتي وسادتي تلك إلمامة سريعة عن أديبنا الكبير الأستاذ يوسف السباعي ضيف هذه الحلقة في برنامج مع الأدباء وأرجو من خلال الإجابة على بعض الأسئلة أن نتبين ويتبين معنا المستمع بعض لمحات عن هذا الأديب الكبير الفكرية والفنية والإنسانية السؤال الأول ما مناهجكم أو منهاجكم ورؤيتكم للوجود؟ ورسالتكم إزاء الإنسان وقضاياه الكونية الكبرى لمسألة كمسألة الموت والحياة والحب والمصير ومشاكله الاجتماعية وجدل ذلك كله نسيجا فنيا معانقا لتلك الدلالات الإنسانية المختلفة ذات المستويين الميتافيزي يمكن مفهوم الكل الحياة اللي أنت قلتها دالخصت في آخر رواية كتبتها اللي هي لست وحدك. انا تخيلت في الرواية دي ان في مجموعة طلعت في صاروخ والصاروخ عطل قبل ما يوصلوا الكوكب اللي هم رحينوا وبعدين في خلال فترة الوقفة دي كان عندهم طعام لمدة محدودة وبعدين حسوا العالم اللي معاهم انهم ممكن يسيطروا على مصير كوكب قريب منهم ويضيعوا وقت او يتسلوا ويقوموا بعملية الآله لهذا الكوكب. هذا الكوكب كان عبارة عن مجموعة أشجار. فحسوا إنه ليس هناك مجال للإله على رعاية من الشجر. نعم. لأن الشجر آآ بياخد آآ أكله آآ بسهولة بجذوره من الأرض وبعدين عملية التكاثر بتتم بحبوب اللقاح تنتقل بواسطة الريح وليس هناك مشاكل ولا معارك ولا مطامع ولا حاجة ممكن ان تتدخل فيها الالام فقرروا تحويل هذا العالم من الشجر الى عالم من البشر وابتلت تدب في الحركة وبعدين حسوا انه عالم خامل لان مجرد انه بياخد طعامه بيلاقي الطعام وينام ويسترخي انه حتى التكاثر ما بقاش مشكلة عنده يعني ما بقاش مطمح حسوا انه اوقدوا هذا العالم انه اولا يمنحوه لذة الطعام عشان يقبل عليه عشان يبقى نعم. عشان يضمنوا البقاء وبعدين يمنحوه لذة الجنس عشان يتكاثر عشان يضمنوا استمرار هذا العالم فيخلووله بذلك اهتمامات وغبات آه وهموم و... اه نعم وبعدين ابتدى بقى الخناء على الاكل الخناء على الجنس وان ابتدت لحظ نوع من الركود في العالم زي عالم الغابة انا مريت في في بلد اسمها موشي في هناك ناشنال باركس فيها الحيوانات عيشة بطريقة بدائية بمنتهى سهولة الحيوان يصحى من النوم يأكل وبعدين يتمدد ويتمشى شوية وعين ينام مفيش مشاكل فلاقيت ان المشكلة الحقيقية هو الرغبة الطموح والرغبة في التطوير لا. فطموح الانسان عشان ياخد أسبقية على غيره بيخدفعه الى تطوير هذا العالم عشان يبقى افضل فخلقوا فيه هذه الرغبة وابتدى يخلقوا عالم جديد بتتصارع في الأفراد وبعدين بتتصارع في المجموعات وبعدين تتصارع في الدول وبعدين تتصارع في المذاهب وين انتهى إلى عالم من الصراع المطلق وبعدين عالم غضب وبعدين عالم فوضى وبعدين يعني حسوا أنهم أمام مشكلة لا قبل لهم بحلها فانتهى الامر بهم نوم يعيدوه تاني العالم من الشجر فمن خلال الرحلة دي في عالم بدائي عالم كامل قلت كل ما اتصوره من فهم لهذا العالم واسلوب لمحاولة علاجه يمكن الاخيرة انا علجتها بقصد وبتخطيط من خلال كتاباتي كلها كنت بقوعالج من خلال تجارب خاصة مختلفة بالتجارب العامة وين بقول فيها أول بقول مفهومي وبقول فيها ايه اللي أنا بتمنى فبدون بطريقة عفوية نعم وبعدين كانت يمكن أول مشكلة بدأت أعالجها هي مشكلة الموت لأني أول يمكن صدمة جات لي في حياتي هي موت أبويا محمد السباعي وقتل لي بطريقة عليفة جدا كنت عمري 14 سنة وكان لها صداخة وسيقة بأبويا وكان شخصية مش طبيعية يعني شخصية قوية وشخصية متميزة بكل ما يتمنى طفل في أبوه متفتح ولطيف وضحوك ويحب الغنى ويحب النكت فوبعدين أديب وكاتب وكان صديق لي وقوي بيلعب دنبلز وبيضرب قانون فما تخيلتش ان فجأة وفجأة بموته ففجأت بموته وموته قدامي بطريقة كتبتهف نحن نازل على الشوك قدامي بياخد نفس ويطلعه وياخد نفس تاني ويطلعه والثالث ما طلعوش فانا لم اتخيل ان ده الموت لقيت ما رقيت اللي حوالي وبيصرخوا وبعدين عرفت انه مات فكانت غير متصورة ابتليت من النقطة دي والموت يسيطر على تفكيري آه بطريقة انقلبت لان انا عايز اخفف همه على الغير نعم. واجرده من الخوف اللي فيه ألو. يعني اعريه وهو هو بالنسبة لي ليست اكثر من انتقال من حالة الى حالة حالة حركة ووعي الى حالة صمت ولا وعي زي بالضبط زي النوم وان احنا ما بنخافش من النوم ولا بنعملوش آآ آآ آآ آآ رهبة، فابتديت أعمل الموت بالشكل ده، هديت نائب عزراءيل إلى سيدنا عزراءيل الجميل، وقلت له أنت ما فكرت أي حاجة تخيف، وجردته من كل الوهم اللي هو فيه، عملتوا لعبه كلها وبعدين في السأمات في نفس المشكلة بتاعت موت أبويا، وبعدين التأكيد على استمرار الحياة في الجيل التالي. يعني زي ما أنا مات أبويا واخدته في الأول بصدم معني في قوي وبعدين بحس دايما أنه زكرة طيبة وبعدين أنا حقيقة يعني أنا سعيد أنه مات دلوقتي لأنه لما أشوف صورته والنظارة بتاعته اللي مات فيها وبحس أنه هو ده أبويا أتمنى موت أنا بالشكل دي يعني أنا, أنا عارف أنه فيه ليه فكرة أنه بعد فترة معينة الإنسان بيكون استنفد واجبه واستنفد حقه خد كل ما يمتعهم الحياة واعطى كل ما يستطيعوا. بقى ال ال الفترة التال بقى هو عبارة عن إيه إنه لا يؤدي شيء ولا يستطيع أنا أخذ شيء يعني معدته نا. ما تدرش يتأخذ من الأكل ولا الأكل أصعب عنه مشكلة. وبعدين ليس بمستطيع استطيع أن يمارس الجنس بالطريقة اللي هو بي بي الممتعة له بتتلاشى, بتتلاشى قوة الحياة كلها فيه والاستمتعة بيها وهي دي بقى كل مشكلته أنه ي ي ي يعالج أدوية وإزاي يخلص من الحياة بطريقة سهلة يعني لا بقتش مشكلة دلوقتي عند الإنسان بعد ما يؤدي واجبه أنه هو يستمتع بقدر أنه يحافظ على كيانه يعني بتبقى نسبة, ويخلص من الألام. نسبة الموت فيه أكبر, أكبر. من نسبة الحياة وتبقى عميد تمسك بالحياة لا مبرر لها وبعدين بيتحول إلى صورة مشوهة للإنسان يعني قد يتضايق منه الغير نعم. قد يضيق هو بالغير نعم. وبعدين آخر صورة له بتبقى الصورة المزعجة يعني أنا لا أتمنى إلا أن أنا أموت زي أبويا ما مات بالصورة الرائعة اللي مات فيه القصة طويلها وقصيرها هي أغزر إنتاجكم ومن هنا تتداعى بعض الأسئلة حول عدة اتجاهات في هذا الإنتاج وإن تداخلت في العمل الأدبي الواحد فمثلا هناك اتجاه الفنتازيا الذي يحطم الفواصل بين عالمي الواقع والخيال كحرية الحركة بين الأرض والسماء عند أبطالكم في نائب عزرائيل أو بين عالمي الواقع والحلم في أرض النفاق أو بين عالمي الأرض والفضاء في لست وحدا هذا الاتجاه نستوضح من كاتبنا الأستاذ يوسف السباعي طريقة معالجته إياه. هو أنا أقدر أرجعه إلى فكرة أنا بقول إن الأدب ما هو إلا انعكاس واقع مجرد نعم. من خلال إنسان ما متميز. بيظهروا من الصورة الاخرى بهذا الشكل المتميز رؤية متفردة رؤية اه نعم. يعني انا آه وانت والاف الناس بنضع عينينا على الاشياء بيشوفوا حادث اي او بيمروا بتجربة ما احنا باستمرار ب... بنحب ونتجوز ونخلف و... ونتوظف و... و... ونترقى وبعدين بنعيى ونموت نعم بعض منا بياخدوا الحاجات دي ويدخلوها جواهم ويطلعوها لنا بالطريقة المؤثرة المتميزة اللي احنا بنقول عليها أدب نعم فهذه الوقائع المجردة البسيطة اللي بتحدث كل يوم وفي كل وقت وفي كل مكان بتخرج أو بتشكل من خلال بعض الناس هي الصور الرائعة المؤثرة اللي احنا بنقول عليها فالنسيج بتاع الكاتب هو اللي بيخرج منه ما تسميه بالرومانسية والفانتازية وكل الحاجات دي انا بعتقد ان انا ككل انسان ليه تركيب مختلط او معقد يعني ما اقدرش اقولك انا ايه ببساطة لا. ولا اقدر اقولك انت ايه ببساطة لان كل واحد فينا فيه من ناحية الطيبة والناحية العنيفة والناحية المرحة والناحية الصاخطة وبعدين كلها بتصار من ظروف يعني في حاجة تخليك حاد وحاجة تخليك سهل وحاجة تخليك ناعم وحاجة تخليك مرح يعني مش كل وقت بتبقى نفس الحالة لو أنا أو أنت أديب بتخرج الوقائع منا من خلال أنسجة اللي بتركبنا نعم. ومن خلال أنسجة سواء في الفكر أو في طبيعة تركبنا في نفسيتنا نعم. فهذا النسيج الخليط من الفكر وطبيعة التركيب بيخرج لنا الأشياء اللي أنا مثلا أقول لك أمور رتيبة مثلا بتمثل جانب ضاحك فيه أنا أحب الدحك نعم. أحب أعود مع بعض أصدقائي ممكن أعود أدحكهم لمدة ساعة بعض أقعد وممكن بعض ساعات أعود في المجتمع دمي تقيل قوي ما أتكلمشي وممكن بعض ساعات أباني أن أنا حزين قوي وممكن بعض ساعات أباني أن أنا حساس وعندي شعور جارف وممكن بعضها تبقى قاعد متبلد فالخليط ده او ها النسيج المختلف ده هو اللي بيخرج الانتاج او الواقع اللي انا مريت بيه في حياتي وباين خرج من ناحية الثانية بما تسميه انت او بتسميه بقية النقاد بيطلقوا عليه جداول واسماء أيه. وبعين انا ما لا اعتقد ان انا قصدتها أو, او اي واحد من كتاب تاني وبعين جايز واحد غيرنا ينتج حاجة جديدة جدا تضعه في جدول جديد وهو لا يقصده المهم ان يكون انسان متميز ويستطيع ان يخرج الواقع المجرد بصورة رائعة تؤثر في الانسان هو بالفعل بنسأل ايضا عن اتجاه الفكاهي ذلك الاتجاه الفكاهي الخالص وخاصة في مسرحياتكم وكذلك الاتجاه الواقع الشعبي كما نجد في روايتي السقمات ونحن لا نزرع الشوك مما يدفعنا إلى السؤال عن مفهوم الواقع والواقعية وده يمكن سيادتك أجبت عنه دلوقتي برضو بما يجعلنا ننتقل إلى سؤال آخر عن سر ذلك الاتجاه التاريخي عندكم والذي يتناول الإحداث المعاصرة في حياتنا منذ حرب فلسطين عام 48 وقيام ثورة 52 في جمهورية مصر العربية وما تلا ذلك من أحداث في التاريخ العربي المعاصر نجد هذا في رواياتكم رد قلبي وندية وجفت الدموع وليل له آخر وغير ذلك من أعمالكم العديدة التي تتناول تاريخنا المعاصر اللي بيدفعنا إلى هذا السؤال أن التناول الأدبي للتاريخ بيختلف عن تناول المؤرخين له كذلك تناول المجتمع أو النفس أو ما إلى ذلك من معطيات العياة برضو بيختلف في عالم الأدب عنه عند المتخصصين من العلماء في تلك المجالات شوف أنا عايز قبل ما أرد عليك دي أقولي حاجة بسيطة قوي تعقيما على السؤال اللي فات أنا دخلت أنا كنت ضابط دخلت من كنية حربية لا. وبعدين دخلت كلية أركان حرب من أشق الدراسات اللي كانت عندنا في الجيش أو في أي مكان هي درس كلية أركان حرب أنا خرجت بتقرير من هذه الكلية غريب يعني كل اللي أنا تعليق الرئيس الزباط الأركان حرب كان إنجليزي اسمه مستر ثرب أو كولينال ثرب قال عليا شيرفول أند بليزنت أوفيسر يعني ما قالش ده ضابط تكتيك ولا استراتيجي ولا حاجة قال ده ضابط ضحوك أو مرح ولطيف يعني تحس أنه كل الانعكاس اللي انا تركته عليه يمكن ككاتب اكتر مني ضابط فده اللي بي زي أنا اللي بيخلي الميل اللي, اللي لا استطيع ان اتجرد منه الى الفكاه حتى في اشد المواقف جدية بالنسبة للسؤال التاني الخاص بالتاريخ, بالتاريخ هو انا اقول لك الظروف اللي انا عشت فيها مرحلتين مرحلة ما قبل ثورة وهي مرحلة الفساد اللي كان بيعيش فيها المجتمع نعم. واليأس منه وده كانت بتعكس من روايتي أرض النفاق وغيرها من القصص زي ومتا انضحكت إلى آخير بعد الثورة قطعا انبهرنا بيها نعم. وبعدين ال... إحنا الجيل اللي شاركنا فيها بقينا نتابع احداثها واحنا مأخوذين وبعد الركود في الحياة اللي كنا بنعاني منه واللي بيخلينا مجرد كتابتنا تعليق على الفساد او انعكاس لحياة خاصة حب الى آخره أو او إن انفعال بالضيق وغليان من اللي جاري لقينا ان في احداث كبيرة بتأخذنا يعني أو الثورة ذاته. وبعدين تقميم القناة وبعدين تحول المجتمع إلى مجتمع اشتراكي وبعدين بعد كده الوحدة مع سوريا وبعدين الانفصال وبعدين النكسة يعني عملية انت عارف هالذات لا يستطيع الكاتب أن يجرد نفسه من تأثرها على حياته الخاصة مش بس على المجتمع السياسي أو المجتمع ككل لا ده انا كل حاجة فيها بتؤثر على رؤيتي للحياة القريبة مني وعلاقاتي بالناس فبالنسبة للثورة اول تجربة لقيتني بواجهها وجهها ان انا حدث ضخم جدا في حياتنا وانا عليا مسؤولية التعبير عنه ويمكن الوحيد اللي عليا هذه المسؤولية لي كظابط وكاتب يعني كذبط عاصرت عشرين سنة من حياة زباط الثورة وبعدين عرفت كل التفاصيل عن الثورة من جانب الثورة ومن الجانب المضاد لأن كان أعرف زباط زملائي كانوا في قصر راس التين في الوقت اللي الملك بيتنازل عنه وشايفين انفعالاته إيه وان ليه زباط ركبوا على المركب اللي رحلت بالملك ليه يا صديق كان قائد البوش الحربي اللي كان مفروض يخرج يقاوم الثورة فانا كان عندي الصورة متكاملة بقى بعادها المختلف وبالاضافة الى مش بس الاحداث لان الكاتب انت قلت المؤرخ ممكن ان يسجل احداث مجرادة و... وياخد مذكرات بقى نعم. يعني بيبتدي من سنة كذا حصل كذا, من سنة حصل كذا ويقول بعض الاراء فيها لكن الاديب الاحداث التاريخية هي عبارة عن هيكل عظمي بيبني عليه نعم. فانا يعني ما بيهمنيش ان اخد سنة كذا حصل كذا الا بما آه يقين آه العمود الفقري بتاع القصة نعم. لكن بقية التجارب هي عيشة نفسي وبتنضح نفسي من غير ما تكون مسجلة يعني حياتي تلميس في كلية الحربية لا تحتاج مني الى مفكرة وأقول إن... لا ده نقدر اقول حياتي بالدقة من ساعة ما دخلت الكلية الحربية لغت ما خرجت من no. ودي لما سجلتها في رضة قلبي وانا قدر اقول لما دخلت فتح الفرسان و... وانا علاقاتنا بالن... بالناس ايه والبلد كان شكلها ايه والاحزاب كله من المختمر عندي في في الذهن مش محتاج لان انا الا ان انا ارجع بقى لتواريخ لأن بيبقى محتاج أننا في التاريخ ده حصل كذا بينعكس على الأبطال بالطريقة الفلينية ما أقدرش أخلط فيه نعم فأنا طريقة أننا أعمل جدول زمني بالأحداث الهامة بحيث أننا أجدلها مع الحياة الخاصة للأبطال في الرواية وبحيث أننا أجعل منها انعكاس فعلي على حياتهم الخاصة وعلى أحداث الرواية وده اللي حدث في رد قلبي وفي نادية وفي جفة الدموع وفي ليل له آخر كلها قصة إنسانية تنعكس الأحداث السياسية على أبطالها بطريقة طبيعية بحيث أنها يكون لها معنى في وجودها في القصة في سؤال تاني عن الانتاج في مجالي الرواية والقصة وهو انتاج غزير عندكم بيدعونا إلى أن نسأل عن الفارق بين هذين العالمين الأدبيين المتميزين الحدود بينهم في رؤيتكم وتناولكم هل هي قائمة وواضحة وحدة أم أنها هناك درجات من التداخل بين القصة والرواية؟ يعني بعض النقاد بيقولهم أن القصة القصيرة بتتناول لقطة معينة أو لمحه معينة وعلى حين الرواية بتاخد امتداد طولي في الزمان والمكان وما شابه ذلك والأحداث حقيقي هذا التعبيد حقيقي وأنا يمكن أفسره شوية هو طبعا كله عبارة عن زي ما قلت لك أنا في الأول إنه عبارة عن واقع بينفعل به بي الكاتب وبعدين بيخرجه من خلاله كقطع عمل مؤثر على غيره نعم. سواء كان قصيدة سواء كان صورة سواء كان تمثال لا يخرج في جوهره عن هذا انه واقع الناس كلها بتشوفه كواقع يجي هذا الفنان او الاديب يضع من خلاله في الشكل الرائع اللي بيؤثر فيك ده اللي بيربط القصة الفنون والطبيعي بيربط القصة القصيرة بالرواية باي شكل من اشكال الفنون اخر الفرق بين القصة القصيرة والرواية مش هو طول زي ما حد بي هو طول ده شكلي نعم لكن أنا ممكن أني يبقى فيه قصة قصيرة أطول من رواية ويعني وممكن إنها تكون من رواية في أربعة خمس صفحات لأن أقدر أقولك تاريخ جيل بحاله ملخص وأسرة وحكاية طويلة بحكيها عن مثلا شخص في طول عمره او مجموعة ناس وعلاقتهم بالاخرين وتجربتهم كاملة القصة القصيرة وقدر اقولها لك في عشر صفحات ملخص قصة ملخص رواية وقدر لك رواية قصدي قصة قصيرة في اطول في عشرين صفحة لان الرواية بتميز بانها شريحة يعني مش قتلة قطاع، ده القصة اه القصة, القصة. بحس ما خدشي انا غير مسؤول ان انا ادي ككاتب ان فلندا بساعة ما توالد لغاية ما مات عملي. ولا لكن اخده في فترة من فترات حياته في لحظة في لحظة نفسية في نص ساعة في نعم. ساعة بحس انها بتتميز بشرارة <تصفيق> يعني مش ما هي أصل ش شرائح الحياة شرائح طويلة <تصفيق> قد تكون متشابهة وبسيطة وليس <تصفيق> فيها جوهر ممكن أنا أتقطه ك ك أكتب فيه عليه صفحتين ثلاثة لكن أما في لحظة بتتميز بالشرر شرر الانفعال ده هو دلنا القطة وأكتبه قصة قصيرة ومش درو يعني أه أحدثك عن علاقات كاملة للناس ولا مضيها ولا أوه. مستقبلها ولا حاجة انا ممكن نعم. اقولك زي مثلا قصة موبوبسان زارع الكرمب راجل عنده غد كرمب ومشاعره لكل كرمب وان هو بيبيعها مشاعره هو بيبيعها الك كرمب ايه ما تتخيلش انت ان دي تبقى رواية ولا حدوتها ايه كزا. يعني لكن من, من اجمل قصة ان قارتها بتاعة زارع الكرمب الموبسان وحاجات كتير اول شيكوف يعني قارت مجموعة من القصص القصيرة اللي ترجمها ابويا لا حد لا كلها لقطات وبعدين كانت بتنميت تتمييز زمان اللي بيسمع لك البلوت حاجة تحس بيها الحبكة او العقدة أو, او زي ما قولك نكتة نعم نعم تقوم في الاخر تقهك فالرواء القصة في, في الاخر تنبهر او تحس ان انا ركبت لك حاجة لكن بعد كده وده برضو مش لازم يبقى فيها البلوت بعد كده ممكن كفاية انها تبقى شريحة عادية لكن تكون مستوية ايه ما تكونش فجة ولا تكون مسطحة لا. لازم أدي لك فيها حرارة انفعال الرواية بقى عبارة عن قماش طويل نسيج وممتاز ومتميز وبفرده لك يمكن مفصل لهلكوش مش مفصل كتوب يعني السلاسية بتاعت نجيب محفوظ لما جيت أنشرها أنا في الرسالة الجديدة قال لي أنت تقدر تنشرها كل فصل مستقل لوحده وكتب كده تقديم ان دي مش جزء من رواية لا ده فصل اقراك كأنه شيء مستقل والقارئ يقراه ويشبع وانا الرواية كلها مش ضرورة تحس في الاخر انها لها الحك الرؤية ده انا بدي لك التاريخ وحياة اسرك كاملة وتجربة مجتمع رؤية بقى آه آه مثلا او واسعة لا تلزمنيش بقى ان انا أعمل لك التوليفة والتوضيبة بتاعة القصة القصيرة طب ده برضو بيجعلنا نتساءل عن المسرح وهو عالم آخر يستخدم الكلمة ولكنه يأخذ من الفعل محوره الأساسي هل تتطلب الكتابة للمسرح خصائص أخرى غير تلك التي تتطلبها الرواية والقصة وما هي من خلال تجربتكم في كتابة المسرح هو المسرح يعني ال بيتميز بأنه أسلوب التعبير فيه بيقتصر على الحوار نعم no. يعني الكاتب فيه لا يستطيع الاستعانة لا بالوصف المكاني نعم no. ولا بالنسميه المونولوج الداخلي ولا بالوصف الذاتي. نعم no. فيعني ما اقدرش اعود اوصف لك نص ساعة في شكل الشخص اللي قدامك وعيني شكلها ايه وكرشه شكله ايه والكلام ده كله ما انت بتحضرهولي اه ولا يعني بييجي المخرج بيعمله نعم ولا اقدر افضل وبعين بتميز بانه اه السبات في امكانة محددة نعم. مهما تعددت ما بتزيدش عن مثلا التلات مناظر أربعة أ أز فصول كل فصل بربعة مناظر عشر اثناشر منظر بالكثير لكن ما أدري شيء أجري وراء الشخص أينما ذهب أنا ف في قطعا فنية مقيدة يعني ما فيهاش البراح اللي بتمنحه الرواية فهي من غير شك إن الرواية أكسر أشكال الأدب سعت صدر للكاتب يعني بتخليه فيه فيها يفرش فيها حتى القصة القصيرة بتحدده بزمن لازم صفحتين ينتهي هو بيكتب قد نفسه ما بيطول بيكتب وبأي أسلوب يريد أن يعبر سواء من خلال حوار من خلال منولوج داخلي اللي هو من خلال وصف على لسان الكاتب نعم وبعدين من خلال وصف المكان من خلال وصف الناس عملية خريط كلها ما فيهش حاجة, حاجة بتحد من حريته فيها المسرح مقيد بالطريقة اللي قلت لك عليها كلام حوار بين اثنين او اكثر وفي مكان محدد ويجب ان تصوغ الرواية تصوغ الرواية بتاعتك كلها في خلال الاماكن دي وعم طريق الديالوج ده انا كتبت حاولت المصرحي كتبتها في ام رتيبة وكتبت في جمعية الزوجات في وراء السطار في اقوى من الزمن وكتبت رواية البحث عن جاسب عبارة عن منروق كله بين المؤلف وبين ازرائيل لم يكن اكثر من هذا هي في حاول لك انا ككاتب هي فيها سهولة لان الحوار من اسهل انواع الكتاب عند المؤلف يعني خد وفي الحكيم ونجيب محفوظ واي كاتب اخر مدام كاتب قادر بيبقى الحوار عنده سهل جدا عبارة عن الكلام اللي بيتخيله ممكن أن يدور بين شخصين هو دائما في مكان يعني يضع نفسه في مكان واحد وبعدين يضع في نفسه في مكان آخر ويرد وتبقى هدائل السهل الممتنع تقرأ مثلا نا. حوار في الحكيم أو نجيب محفوظ أو أحسان مش كل, كل واحد بعض ساعات واحد يضع لك الحوار تلاقيه عبارة عن ضرب لقميات يقول ده يعني هو ده الناس يتكلموا كده لكن هو يتكلف متخيل انه مدام بيكتب رواية رب... لابقى لازم البطل يكتب كلام مؤلف مش يتكلم زي ما البني ادم بيتكلم لكن لو ساب ال... الناس يتكلموا زي ما بيتكلموا في حياتهم وكان عنده القدرة والقوة الملاحظة اللي يلتقط ال... الكلام اللي بيقولون الناس فعلا هو ده بيبقى اجمل انواع الحوار هو ده سهل في الحقيقة واسهل من الديالوج الداخلي او المكاني أو, او اي حاجة وبعدين يمكن حاجة او انها شكلية خالص بياخد حيز اكتر في في الكتابة يعني توفيق الحكيم ممكن يكتب مصرحية متين صفحة حوار كلمة كلمتين وكلمتين وكلمتين وبعدين هي لان حوار توفيق حكيم جميل وجذاب و وتتحس انك حب تقرأ لكن هو ما بيتعبوشى زي ما يتعبوا الـ الـ السطر اللي فيه عشر كلمات وتحس انه إنه مرهق له لكن بالإضافة إلى هذا بيحتاج إلى فنية معينة قدرة مش مش سهلة مش كل واحد مش كل لحوار بيتكتب وبعدين عايز تركيب مواقف وتركيب شامل تخطيط في في فده لها مزايا ولها يعني مساوئ لكن انا بعتقد ايضا ان كل شكل وله موهبة يعني كاتب يمكن يجيد القصة القصيرة اكتر لان موهبته تلائم القصة القصيرة لا. كاتب في المصرحية لانه ما ادارش يكتب غير مصرحية وكاتب عنده نفس طويل في الرواية ما يكتبش غير رواية ده برضو بيخلينا نسأل عن نشاطكم السينمائي ككاتب سيناريو وعن أعمالكم التي تحولت إلى السينما من الكتاب هل استطاعت السينما أن تترجم الكلمة المكتوبة؟ هل استطاعت عين الكاميرا أن تتغلغل إلى أعماق عالم الأديب عندكم؟ ثم ما هو مدى تأثيركم وتأثركم بالسينما؟ بالقطع لا تستطيع الكاميرا هنا دلوقتي معانا الرواية ومعانا المسرح ومعانا الشاشة آه الكبيرة آه السينما أقول لك ايه بقى هي اذا اتفقنا على ان ذهن القارئ اقدر في تخيله من كل امكانية تجسيد اي واقع تبقى تعرف ليه اي تحول من من كتاب الى سيبنا. شكل اخر نعم. ما يبقاش مؤثر في القارئ زي الكتاب لان القارئ هو بيقرأ بيطلق لخياله العنان انه يتصور شكل البطلة وان هو جايز بيحب نوع معين من الـ الـ البنات مم. مم. او له حبيبة معينة على طول بيحط فيها الشكل ده أيوة. وبعدين بتوصف له مكان برضه بيتخيله المكان معجز كل ما يتمناه وبيعود راسم هو من خلال الكلام اللي بيقراه صورة أروع من كل ما يستطيع مخرج أن يجسده له ومن كل ما يستطيع ممثل أن يمنحه إياه م. يعني القراءة بيتمنح القارئ قدرة على بذل نوع من النشاط الخلاق في مواجهة العمل الروائي يعني بيحاول يكون هو المخرج هو المخرج للعمل وبعدين مخرج في حين ان السينما بتبطل فيه هذا النشاط ومخرج بلا حدود لانه آه مش مطلوب منه انه يبني ده ده وهم مفيش صعوبات يعني انا ايه بضرب مثل دايما احنا بنتخيل الجنة هل يستطيع مخرج او اي واحد انه يجسد لك الجنة لا. ويصدمك فيها هتبقى شجر مثلا نعر عسل كله ما هيعمل لنا ايه لا. لكن انت تصور الجنة ويجب أن, أن, ان يظل تصورك لها قائما لانه مفيش حد هيقدر يجهسدها لك ابدا بالطريقة لا. اللي انت بتتمناها او بتمنى بيها فاي تكسيد يضعف من قيمة التخيل ده نمرة واحدة ده أنا بطلقه إطلاق عام على السينما في كل مكان عندنا إحنا في بداية السينما كان المستوى الذهني للمخرج ما بيصلش إلى المستوى الذهني للكاتب فما بيقدرش يجسد مضمون الكتاب أو الرواية بالطريقة اللي الكاتب أصدها واللي القرق فهمها منه فبيجي على الشاشة ويفجع يلاقي الله هو ده الكاتب قصده وتلاقيه حولها بقى ياما اخناءة بين واحدة وحمتها ياما رأسها في كبارية اما ايه يعني تلاقيها زي ما كانوا بيقولوا دي بعض المخرجين عاملين زي مكنة السجوء اي لحمة تحطها فيها تطلع كفت اي رواية تحطها فيها هتطلع انتاج المخرج ده مش مش مش انتاج ال مش تفكير الكاتب فده اللي كان في مرحلة من المراحل بتحس ان الرواية بتتعج في ايد المخرج وما بيقاش فاهم الحاجات النعمة اللي بيقولها الكاتب ما تلفتش نظره ده عايز احداث ضخمة وبينما الكتابة هي تفاصيل نعمة يعني بتقرأ جايس حاجة مش في جوهر الرواية حاجة عرضة بيعلق بيها الكاتب تحس تمتعك تقول ما هي دي الحياة هو ده انا وهو ده ابويا المخرج بيمر بيها مرة الكرام فهمش يفهمش ان دي لها قيمة بعد كده المخرج يمكن طبق المخرجين ابتدت تبقى تصل الى مستوى ذهني يمكن ان يفهم مضمون الرواية ويفهم التفاصيل النعمة اللي فيها يحطها يجسدها في الفيلم والمشاهدين ايضاً تطور زوقهم يمكن بالدرجة اللي تجعلهم ينفضهم الاساليب القديمة القائمة على تحويل كل شيء الى كفته سينمائية اذا هو ما هو أصل المشاهد القديم ده ما بقاش عارف الكتاب اصلا. يعني أنا بكلم على متفرج بيكون أرى الكتاب وحيشوف الفيلم نعم هو المتفرج الأصلي اللي معراش الكتاب هو بياخد الكفتة كفته وخلاص بيستبتع بيها لكن أنا بقول على المشاهد اللي أرى الكتاب وبيفجع فيه وبعدين بالإضافة إلى إيه إلا إن إمكانيات السينما عندنا ضعيفة مش بس الإمكانيات الزهنية الإمكانيات المادية تقدرش تعمل تخرج رواية على المستوى اللي يضحها في العين في المتفرج زي ما ضحها في زهن القارئ نعم بالاضافة الى ان حاجات كتيرة مكتوبة في الرواية ما يمكنش تتحول لسينما فحاجات كتيرة قوي بتمسخ الرواية كتابتكو ايضا للسيناريو هي انا يمكن اول رواية كتبتها كتاب سيناريو بتاع اسمها اثار على الرمال هي طلعت بعنيوان فدايتك يا ليلة أو أصار على الرمال كتقصة فيها علاج نفسي كتبت السيناريو بتاعها كتجربة وبعدين ابتديت أمارس كتابة السيناريو من خلال قرأتي للسيناريوهات الأجدبية لا. يعني بقيت أشوف السيناريوهات بتتكتب إزاي رواية طلعت وتكتب لها سيناريو بقيت أقدر ألقطت وبين كتبت عدة سيناريوهات وحسيت ان ممكن الواحد يعاون في السينما بالمشاركة في اي حاجة يعني سيناريو ديالوج قصة لان انا حسيت ان السينما عايزة مجهود كبيرة جدا مجهود يعني جهود كتيرة تشارك فيها فحاولت ان يكون احد المشاركين فيها انت بتقول لي هل اثرت في كتابتك جايز قوي يعني ما قدرش انكر هذا ان انا وانا خلال كتابتي بعد كده ببقى ذهني الى حد ما سينمائي ومتصور حتتحول السينما ازاي ودكتور طوح حسين يمكن انتقد دلوقتي رود قلبي ان الخاتنة بتاعتها السينمائية جايز يعني ما قدرش ابرق نفسي من هذا ان انا بعد ما كتبت قدر سيناريوهات بقت كتابتي متأثرة الى حد ما بالكتابة السينمائية هي دية تبرق نفسك دي بتدي نوع من الشعور بهل هي تهمة آه آه هل هي تهمة يعني تبرق نفسي أم هي ميزة وليدة خبرات واكتسبتها يعني لو كانت فب... تهمة فبعرف <تصفيق> بي طيب ده بيجرنا برضو إلى الحديث عن حركة الشباب الجدد الأدبية وموقفكم من هذه الحركة وماذا تأخذون على الشباب في أساليبه وماذا تعترفون به له وماذا بذلتم له من جهد بحكم مسؤوليتكم العامة في حقلنا الثقافي شوف أردلك على السؤال الأخراني وبعدين كده يعني أنا بذلت كل ما أستطيع في كل مجال استغلت فيه عن إيمان بأن أنا أجنب أولادي اللي أنا الضنك أو الضيق اللي أنا مم. يعني انا مع ابني حتى كده بحب دايما اوفر له الحاجات اللي انا حرمت منها يعني مش ببقى مصاب بعقد ان انا حرمت فحب احدا من الغير بتيجي بتنضع علي بان انا دايما احاول ان انا اللي انا تعذبتي فيه ما عذبش فيه غيري مم. هو اللي انا مريت به قطعا بي بيمر به كل قديم هي اول حاجة انه راح تحس انه بيقدر يقول حاجة تسوى انها تروح للقارئ بس ما بتروحش نعم وين يقرأ بعض ساعات كلام فارغ منشور قلت طب انا ممكن يكتب زي واحسن منه بس ما حدش مين مين ياخد بايده مين يدخلوا قدام القارئ لا. مين يخبط على الباب يقول القارئ اتفضل ده كاتب جديد لا. لان القارئ مش سهل انك تطرق بابه القارئ يعتبر سلطان ملك قاعد جوه بيحكم بالطرد او بالقبول بمنطقة البساطة فانا حاولت بحكم التجربة اللي انا مردت بيها هي العجز عن طبع او الكتاب هو ده كان المشكلة العجز المادي ان انا عندي كتاب وعايز اطلعه القارئ ما عنديش فلوس الطبع ما عنديش فلوس الورق وين اخده لو قلت الناشر اطبع الناشر ده بيحتقر شأني وليه يتكلف الطباعة وانا يمكن مش هجيب له ثمن الورق والطباعة ما يقدرش يغاب ومريت بال فانا في حياتي بقيت او في تجربتي بقيت احوش من فلوسي انا لا بدخن ولا بشرب شاي ولا قهوه ولا بقعد على قهوه بيت مصروفي الخاص احوشه لغايه ما احوشت خمسين جنيه وبنطبع اول كتاب واخدته شلته رحت لناشر اول ناشر رحت له كان بينشر لابويا اسمه مصطفى محمد قال لي ابني ما بلاش الشغلانة دي يعني سيبك مانشبك وانتهى البساطة يعني راجل الاب بيقول لي ابنه ما بلاش اللعب فقال لي وانا ما بطبعش الكتاب الى طبعة تانية عشان اضمن انه يكون إنه الطبعة الاولى توزعت خدت الكتاب حكيه لك القصة يمكن حكيتها قبل كده لما تسألت وبعدين خدت الكتاب ورحت لناشر كان بيشتغل في دار المعارف واترفد فرع عمل اسمه وذن يوسف شحاته او حاجة زي كده توفى وديت له الكتاب هو عايز ينشر نشر ما عندوش شغل 200 جنيه شيك مؤجل خدت 30 جنيه ورحت اديتهم للمطبعة وخدت الورق وديته على على خدت رحت خذ الورق خدت الورق وديته على المطابعه قلت لهم والله اطبعوا لي ودي عندكم شيك مؤجل ب جنيه طبعوا الكتاب خدته كان حل كان باع شوية كتب وحل ال ما دفع الدفع دفع دفع التلاتين جنيه تلو كتاب تاني اداية تلاتين جنيه بشيك مؤجل برضو لغاية ما الراجل مات فما بقاش ده اول كتابين يمكن اللي هو اطياف ونعب ازرائيل وان روحت تاني لمصطفى محمد فقال لي برضو نفس الكلام قال لي اسمع على حديك لنشر يتيم غلبان يمكن ينفعك ده مجيب الخانجي فأبو كان الله يرحمه الخنجي الكبير ومات وقعد نجيب في الدكان بتاعه ما شفتش أنا نجيب بس الراجل خد الكتب وراء وبعدين بعد فترة جاب لي برضو شيخ مؤجل بخمسين جنيه خدته استمرت الكتاب الثاني اتنشر أو يوم مثلا ضحكت فضلت قدي نجيب الخنجي اللي هو في نظري زي محمد دي أنا كنت أعود معه على قهوة عرابي في ميدان فاروق وكان دايما يعزم عليا بمكارونة او كشر فكنت اقعد معا على الكنبة لغاية ما اتعامل معا ياخد الكتب وانا اخد الشيخ وتاني ماشي وما شوفش نجيب الخانكي فقط ما تخيلت نجيب الخانكي ده وهم وانه الراجل هو بيوزع كتب بس مش عايز يوريني ان هو اللي بيوزعه وفي في الاخر عرفت نجيب الخانكي والصمار رجال وقت هو النشر بتاعك ونشر من اكفأ واحسن النشرين فأنا حبيت أجنب العملية المزعجة دي عملت مشروع كتاب الأول في مجلس الفنون لا. إن الكاتب يقدم أول كتاب له ما يكونش نشر قبل كده وبتاخده لجنة متخصصة لأن المشكلة هي أن يحكم عليك أنت كاتب ولا مش كاتب كتابك ده ينشر أو لا ينشر فهنا عندنا لجنة متخصصة في المجلس فكتبتاخد الكتاب إذا قالت أيضا يصلح للنشر نجيب المؤلف بنقول له إحنا هنطبع لك هذا الكتاب وكأنه سنديك سلفة نشر اللي هي ثمن الورقة وتمن الطبعة وبعدين سناخدها منك كتب بالك عشان ما يبقاش اعانى ولا حاجة انا بطبع لك وعمل لك الورق وبعدين باخد كتاب قديل اللي نشر بينشره وباخد منك انا مئة نسخة, نسخة اهديهم اهدي بيهم هم دول السلفة اللي انا ادتها لك استواربت العملية دي لفترة طويلة طبعًا يمكن حوالي 100 كتاب في في مجلس الفنون وبعدين بديت بمثابقة القصة برضو المشكلة ان انا ابعد قصة للمجلة ما حاتش بيقرها لي يعني حيقروا التوفيق الحكيم ولا حيقرول انا وبعدين كل مجلة بيجي حوالي 1000 قصة في الشهر بيرموها في السبت فمين حيحكم مين فاضي سكرتير التحديد مين اللي فاضي حيقر قصص فنادي القصة عملت فيه مسابقة القصة شكلت من كل كتاب القصة لجان مقرب من 20 لجنة وفتحت الباب للمسابقة يقدم ونمر سرية بقى يجينا في المسابقة 500 قصة بيقرأها 3 كتاب ويدوها أرقام والنقي أحسن 50 قصة ونديها اللجنة تانية يدوها برضو نمر وبقى أنه طلع أحسن 10 قصص وكل كاتب بيقرأ لازم يحط المرحوظة والدرجة يقول ده كاتب كذا, كذا. حتى إذا كانش يفوز الكاتب بيعرف قيمته هو إيه no. وبعدين بديله أجر على تصحيح يعني لأنه ما فيش كاتب برضه no. بيجي عطله عشر no. ساعات عشان نابلاش فخلقت عملية الغد دلوقتي ماشية للقصة والرواية هي عملية تقييم إنتاج الأدب ومن خلال هذه المسابقات جيل جديد طلع من كتاب القصة نعم no. فالكتاب الأول ومسابقة القصة بالإضافة إلى نشر هذه الكتب سواء في المجلات في روزا يوسف في الخير وفي آخر ساعة وفي الهلال وبعدين نشر الكتب والروايات بواسطة إما المجلس أو بواسطة مؤسسة النشر ده, ده اللي أنا بقول عليه أنا شخصيا في المجال بتاعي قدرت أعمله بالإضافة إلى الندوات كنا بنعملها لقراءة القصص وقراءة القصائط وإن وتوجيه النقد لها من شعراء وكتاب يعني بقى فيه حياة للكاتب الجديد يقدر يقيم فيها يقدر يروح ويقعد ويستقبل ككاتب جديد <تصفيق> والناس يقول له انت ايه بالاضافة الى الحياة اللي حياتة اللي اتعملتها وزارة الصقافة التفرغ والنشر اللي اتعملته ومثلت النشر حيات كتير قوي لدرجة ان انا بخشى دلوقتي ان يكون قدم لجيل من الادباء اكثر مما يحتاجه بحيث انه دخل ضمن الكتاب الحقيقيين عشرات من الكتاب غير الحقيقيين وبقى زحم الطريق ما بقاش الكتاب الكتاب في بعض يعني مش قادر الكاتب الحقيقي بقى حوالي حوالي مثل عشرين كتب مش كاتب حقيقي والكتب المقدسة في وزارة المخازن وزارة الثقافة من سببها هي المجاملة وادخال كتاب غير قدباء يعني شبان نعم. غير قدباء ضمن الناس اللي نشر ده ما عرفش بقى حاندين به الحركة النقدية وبالطريقة دي ننتقل لهذا السؤال هل أدت الحركة النقدية في مصر دورها؟ ما مدى تقصيرها أو مواكبتها للحركة الإبداعية الأدبية؟ وماذا ترون من حلول أو مقترحات بشأنها؟ وخاصة أن واحدا من أبرز المشتغلين بالنقد الأدبي في بلدنا ما يزال ينادي معلنا أن النقد الأدبي في مصر لم يقم بالدور المطلوب منه وأنه لم يحقق رسالته بل يرى أنه متخلف عن الحركة الأدبية الخلاق والأهم من ذلك كله هنا ما هو تأثير هذه الحركة النقدية في إنتاجكم سلبا وإيجابا هو شوف الرد على السؤال ده يعني بيحتاج إلى مؤرخ للحركة النقدية نعم فأنا يعني أظلم النقد وأظلم نفسي لو ردت عليه ببساطة نعم. لكن أقدر أرد عليه من خلال تجربتي الشخصية يعني أقدر أقول اتكتب عني إيه من النقد وأثر علي إزاي نعم. هو أنت يمكن تستعجب أولا هو الكاتب دايما في حاجة إلى النقد والنقد المشجع مش النقد ال الهدام نعم. النقد اللي بي بيرطوع في أول أنا في بداية حياتي وكنت بقى توق إلى أن يكتب عن كتاب بطلعه كلمة لأن كنت فاكر أن أنا جبت الديب من ديله يعني بقى كتاب وأروح أشوفه معلق في مكتبة النهضة ووزع كامه وبعدين فاكر أنه يعني الدنيا كلها منتظر كتابي فكنت بقى توق إلى يتكتب حاجة عنه ما كانش يتكتب حاجة أبدا فكنت كان الأستاذ ديالك في جمعة اللي هو إن عضو مجلس النواة دلوقتي كان بيشتغل في جريد الزمان فكان صديقي فكنت اقول له يا زكريا ما, ت... ما انا طلعت الكتاب اهديه له وكنت بهدر كل الناس كتبه ولا كان حد بيعبرني وانا صغير وبعدين ادي لزكريا لطفي جمعه في الزمان فالراجل عايز يكتب لي بس مش فاضي يقرا ومش فاضي يكتب يقول طب ما تجيب لي اللي انت عايز تنشره فاروح كاتب خمس ست اسطر عن الكتاب بتاعي وابعتها له فاصبح الي يوم منصورين في الزمان فما ي... ما بيسعدونيش لان انا عارف انا اللي كتبهم وما لا و... و... قيمه لهم ادي اول مرحلة مرت بيه م. المرحلة التانية هي مرحلة المقاييس الضيقة اللي كتاب مذهبيين نقاب مذهبيين اصروا على تناول الادب بمعايير محددة لا. اذا ما كانتش تدخل في هذه المقاييس يرفض. وهب يرفضوها وبصراحة يعني واحد منهم قال لي والله أنا, يعني أنا عارف ان ده مش صحيح لكن أنا مؤمن بهذا المذهب وبرى ان اي ادب لا يخدم هذا المذهب بيبقى مش مش ادب فابتديت انا اخش في معركة معهم لا. في الرسالة الجديدة بما عملت رد بمقاييس مقاييس الضيقة للأدب او أدب المظاهرات او الى اخيرة وطلع كتاب وقتها اظن في الروايه المعاصره كله برضه تحديد لنوع الادب بالشكل ده النعمودي عملت حد ما ارهاب فكري تقدر رد انا عليه بارهاب مماثل لان yeah. انا ما اقدرش اجي وبعدين الهجوم اللي كان موجه على الادباء اللي ابتدوا يشموا نفسهم اللي هو انا واحسان عبد القدوس وعبد الحليم عبد الله وام يوسف غراب والسحار والطبقة بتاعه اللي هي الجيل الحالي ده وعلى طول لطمة بعنف احنا نبدأ نرد برضو بنفس العنف جت ابتدى هم يسيطروا على مراكز قوة في الصحافة ويفرشوا للأدباء وطبعا الأدباء بيحسوا انهم في حاجة لكلمة فمش معقول انه ما ينافقش دولة او ما يكتبش بطريقة اللي هم عايزينه اللي حصل ان بعض الكتاب المجيدين طلعوا واستغنوا عنهم يعني خدموهم خدوا بعض خدموا شاعر زي صلاة عبدالصبور خدموا يوسف إدريس خدموا آآ آآ لحد ما بعض الكتاب لكن الكتاب بمجرد هم كتاب وشعرق وصلاة فما بعد كده ما التزموش بالمذهب اللي هو فرش لهم لا لأن هم مش بطبعتهم ملتزمين بشيء لكن شعراء لكن استفادوا قطعا وفرو لهم سنتين ثلاثة من المشاق اللي مش كتاب ما طلعوش يعني ما تقدرش انت تعمل من واحد عادي كاتب ما ما قلته عن وبعدين هذه الحركة بالقطع انحصرت لأن أفق هذا المذهب اتسع أكثر وبقى يقيم الأدب كأدب فبالتالي هم ما يلتزموا بقى وبقى بالإلزقان وحيضلو بقى منعزلين بجمودهم القديم, القديم. فبقت مقاييس النقد بقاش فيها الاضيق القديم لكن في نوع من النقاد بقت مقاييسه غير معبرة عن قيم ادبنا يعني بيقرأ ادب غربي وين بيجي بيلتقط بيخطف من ادبنا يقول مفيش ادب يقول يعمل مقارنات غير غير جادة لان انا لازم اقارن عن حاجتين معروفين. أنا يعني, يعني مقيمهم لكن ما أقدرش أقيم بين حاجة ما أرد هاشي أردها شي وحاجة أردتها أو أخذ واحدة خطفة والتانية أتعمق فيها فجزء من النقاد اللي لهم دراية بالأدب الغربي كان مقايصهم بتجور على الأدب بتاعنا إلى جانب هذا كان في نوع من التشجيع من الكتاب الكبار بعد ما ابتدنا نظهر يعني دكتور حسين توفيق الحكيم تدو لما ابتدينا مطفو على السطح تدو يشجعونا لكن وبعدين بعد كده في ب ابتدى أدبنا يتناول بنوع من الجدية في هذه الأيام لكن ما اعتقدش إنه لنا تاريخ يعني طويل في النقد. طيب السؤال الأخير حول أبرز الظواهر اللي بيرصدها الأستاذ يوسف السباعي بصفتكم مشرف على يعني أكثر مؤسساتنا الثقافية. ومن المحتملين لموقع المسؤولية فيها وانطباعكم. يعني هو الظاهر لا نقدر أبرزها إن الأديب لا يخلق ولكنه يرعى نعم يعني أنا ما قدرش أجي مهما كنت صاحب يعني مهما كانت قوة المؤسسات الثقافية وقدرتها وإمكانياتها إنها تخلق لي ااا مش دي وظيفتك مش أصدقى. ولا حتى لو قلت لها عمري كده مش هتقدر مش مصنع, انت مش مصنع إنتاج ده بقديب دا جوهرة بتوجد لكن يجب أنا أرعاها وأصقلها وأديها الفرصة ويعني ما ما ما ضيعهاش ضمن الغلط اللي اللي في طريقها يعني وده اللي أعتقد إن في عشرين سنة فاتت أمكن عمله بالإضافة إلى إيه إلى أن يمكن فيه نوع من اللي بيسموه عدم إطلاق حرية التعبير على قيد مطلق يعني قطعا فيه صورة على نفسها وبتحمي نفسها فبتقي نفسها لكن أيضا هذه الوقاية كانت محدودة وخصوصا بالنسبة للأذب يعني يمكن الصحافة كان فيه نوع من القيد أكثر. لكن بالنسبة للأدب كان مطلق حد كبير يعني ما قدرش يقول ان نجيب محفوظ مثلا او توفيق الحكيم او الأدباء الحقيقيين يعني شعروا بان فيه قيد على انتاجهم يعني الرواية بتاعة أودات حارتنا طلعت نشط في الأهرام ما طلعتش في كتاب لكن نشط في الأهرام يعني افتكر ده التقييم بتاعي للمؤسسات الأدبية شكرا سيداتي وسادتي كنا في هذه الحلقة في برنامج مع الأدباء مع أديبنا الأستاذ يوسف السباعي قدم هذه الحلقة إبراهيم الصرف